وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ لَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَأَخْتَبِرُكُمْ فَبَعَثَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ يَبْغُونَ مَأْثَمَةً وَإِنَّ اللَّهَ وفي عادل ذرسلنا عليهم الريح العقيم مَا تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم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 وَمِن كل شيءَيء خَلَقنا زَوْوجَينِ عََّكُمْ تذكرون فَفرِلوا إ الله إني لَكم مِنْهُ نَذير مُبين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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أريد مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أريد أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فُوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ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 إنِ المَُّقينَ فيِي جَّاتِ وَنَعِيمٍ فكِهينَ بِمَا آتَهُم رَبّهُ وَقَهُم رَّهُم أأَذابَ الْ الجحيم كلُل وَشرُ هَنيِيأَ بِمَاكُنتُم تعملونَ متتَّكئينَ على صُرر مُتكئينَ علىى صُرر النَّصففَة وَزَوْجناَاهُم ببحُورٍ عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ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 قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم أَمْ أم خلقوا السماوات ولرد بل لا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 وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رآ من آيات ربه الكبرى، أفرايتم اللات والعزى، ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله لنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة ولولى وكم من ملك في السماوات لا تُغْنِي شفاعتهم شَيْئًا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية لونثا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يُغْنِي من الحق شيئا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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا تموأ جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 ثم يجزاه الجزاء لوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر ولنثى من نطفة ذات امنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولى وثمودا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُتَفِكَةَ أَهْوَاءٌ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ لُولَا ازفت لازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدو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 يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من الجداث كأنهم جراد, كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 فَفَتَحْنَا اذْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا لِلْأَرْضِ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ مكر كَذبَت عاد فَكَيفَ كانَانَ عَذاب وَنُذُر إا أَْرسَلناَا عَلَيهِم رحَ صَصَرًا فيِي يَوْ مِنَحسِم مُسْلَمِّيا تَزِع النَّاس تَزِع سَكَأَهُ أَعْجز نَخْلِمم قاعِل فَكَفَ كانَانَ عَذاب وَنذُر وَلَقد يَسرنا الْ القُرآنَ نذكِ فَهل مِم مُذكر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُم كَذَّابُونَ كَذَّبُوا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 اَكُن فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ لَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ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 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم